وايضا من انجيل معلم نمار يوحنا البشير بركاته علينا امين واما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم سلاما أترك لكم سلامي اعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تطرب قلوبكم ولا ترهب سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني قلت أمضي إلى الاب لأن أبي أعظم مني وقلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون لا اتكلم ايضا معكم كثيرا لان رئيس هذا العالم ياتي وليس له في شيء ولكن ليفهم العالم اني احب الاب وكما اوصاني الاب هكذا افعل قوم ننطلق منها هنا أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن فيا ليأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيا وانا فيكم كما ان الغصن لا يقدر ان ياتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمه كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا فيا انا الكرمه وانتم الاغصان الذي يثبت فيا وانا فيه هذا يأتي بثمر كثير لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا ان كان احد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترقوه إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكونوا لكم أوه أوه أوه أوه أوه أوه. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلميذي كما أحبني الاب كذلك احببتكم أنا أثبتوا في محباتي إن حفظتم وصايا تثبتون في محبتي كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبتوا في محبتي كلمتكم بهذا لكي يثبت فرح فيكم ويكمل فرحكم هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به لا أعود أسميكم عبيدا لان العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم احباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من ابي ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر ويدوا ما ثمركم لكي يعطيكم الاب كل ما طلبتم باسمي بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم أذكروا الكلام الذي قلته لكم ليس عبد أعظم من سيده إن كانوا قد اتهدوني فسيضطهدونكم وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية واما الان فليس لهم عذر في خطيتهم الذي يبغضني يبغض ابي ايضا لو لم اكن قد عملت بينهم اعمالا لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطيه واما الان فقد رأوا وابغضوني انا وابي لكن لكي تتم الكلمه المكتوبه في ناموسهم انهم ابغضوني بلا سبب والمجد لله دائما